ش ب ك ة مزامير آ ل داود تقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لله يوم رب إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ا ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو أننا نزلنا إليهم شركه الهدى م شركه ا ع و ي ه ولكن غير ربحيه ذات لكل ن مضمون ا ي اجتماعي ل ل إ ن و ا ن و يوحي بعضهم إ ل ى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما ف ع ل و ا فذرهم وما يفترون ولتصغى إ ل ي ه افئده الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون َ ف غ ي ْ ر َ الله َِّ أ َ ب ْ ت َ غ ي حكما ََ وهو ََُ الذي َِّ أ َ ن ْ ز َ ل َ اليكم َُُْ الكتاب ََِْ م ُ ق َ ص َّ ل ا والذين َََِّ آ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ م ُ الكتاب ََِْ يعلمون َََُْ أ َ ن َّ ه ُ منزل ٌََُّ من ِْ ربك ََِّ بالحق َِِّْ فلا ََ تكونن َََُّ من َِ الممترين ََُِْْ وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون إ ل ا الظن وان هم إ ل ا يخرصون ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين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 وان اطعتموهم انكم لمشركون أ َ و م َ ن ْ كان ََ ميتا ًَْ ف َ أ َ ح ْ ي َ ي ْ ن َ ا ه ُ وجعلنا ََََْ له َُ نورا ًُ يمشي َِْ به ِِ في ِ الناس َِّ ك َ م َ مثله ْ م ََُُ في ِ الظلمات َُِ ليس ََْ بخارج ٍِِ منها َِْ كذلك َََِ زين َُ للكافرين ََِِ ما َ كانوا َُ يعملون َََُْ وكذلك جعلنا في كل ق ر ي ة أ ك ا ب ر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إ ل ا ب أ ن ف س ه م وما يشعرون و إ ذ ا جاءتهم آ ي ة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أ و ت ي رسل الله الله أ ع ل م حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الله أكبر اكبر ل ل الله لمن وَلَكَ الْحَمْدِ الله ه حمده أكبر أ رَقْنَا سمع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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك أ ن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أ ه ل ه ا غافلون ولكل درجات من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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إ ن ي عامل فسوف تعلمون من تكون له ع ا ق ب ة الدار إ ن ه لا ي ف ر ح الظالمون وجعلوا لله مما ذ ر أ من ا ل ح ر ف و ا ل أ ن ع ا م نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 ومن ا والزرع ل ل ن خ خ ت ت ل أكله ل ف ا ا و و ز ي و الانعام ر م متشابها حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أكبر ا ل ل ه أكبر النابلسي ل ه ر ا ل ل ه أكبر ع ل ح م ا ل ا ل ي س ل ا ل م ي الدين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 حرم أرحام أم أم اجتملت عليه أرحام بعلم إن كنتم الأنسيين الأنسيين ا عليه نبئوني إن ص د قل ي ن ومن ا إ ب ل ان ث ي ن ومن الذكرين ب ق ر اثنين الآن قل حرم أ م ا ل ا ن س ي ي ن أ م ا اشتملت عليه أ ر ح ا م الانسين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 أ و دما مسفوحا أ و لحم خنزير ف إ ن ه رجس أ و فسقا ائل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد ف إ ن ربك غفور رحيم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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله أ ك ب ر <صفيق> سمع الله لمن حمده <حبيبة> صراط الذين موسوعه م غير ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ض ا ل ي ن و ل ا تقربوا م ا ل ا إ ل ا ب ا ل ت ي ه ي أ ح س ن حتى يبلغ أشده و م ا ء ا ل ك ي ل و ا ل م ي ز ا ن بالقسط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 وهذا كتاب أ ن ز ل ن ا ه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أ ن تقولوا انما أ ن ز ل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا, وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 الله اكبر الله اكبر اياك نعبد واياك نستعين اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 الله اكبر الله اكبر س م ع الله من امد ربنا ولك <تصفيق> الله ح م د ا ل اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 ألف ل ا موسوعه النابلسي للعلوم ي الاسلاميه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قريه أ ه ل ك ن ا ه ا فجاءها باسنا بياتا أ و هم قائلون فما كان دعواهم إ ذ جاءهم باسنا إ ل ا أ ن قالوا إ ن ا كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل إ ل ي ه م ولنسالن المرسلين ولنقصن عل فلنقصن عليهم, بعلم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الله اكبر س م ع الله ولي محمد ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام ل ل ه أكبر ا عليكم ورحمه ة ا ل ل الله, السلام عليكم ورحمة الله. السلام.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 فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدون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 سمع الله لمن ح م ي د ربنا ولك الحمد الله أكبر. اكبر ل ل ه أ الله أكبر. الله اكبر ل ل الله ه أكبر. أ الله أكبر. الله أكبر.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 ويحسبون أ ن ه م مهتدون والله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر. الله الله اكبر